veyeçolun meta hadi alvargu in kütüm sadıqin. Ma yenzurun illa cayhah waheyde teahuzum vehum yixcimun. Fa la yistatigun tavsiya ve la ila وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِمَرْقَدِنَا من هَذَا مَا بَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِن